وهذا شاب يقول جاء تعييني في الحكومة وأنا شاب ملتزم وفوجئت أن كل رؤساء نساء فهل أستمر في هذا العمل رغم ما يوجد في نفسي من ضيق لأن الله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء وهل حدث مثل هذا أيام الرسول أو الخلفاء رئاسة المرأة للرجل في أي عمل لا تكون ممنوعة إلا في الرئاسة أو الولاية العامة التي جاء فيها الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وذلك أمر اتفق عليه العلماء لخطورة هذه الولاية وحاجتها إلى مواصفات عالية في من يتولاها وبدون نقاش الرجال أقدر من النساء في هذا المجال وليس هذا تحيزا أو تعصبا فالحياة أساسها التعاون ولا يتم الخير إلا بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وآية الرجال قوامون على النساء تفيد معنى المسؤولية الواجبة على الرجال نحو النساء إن كن بنات أو زوجات بالذات فذلك لوجوب الإنفاق والرعاية ومؤهلات هذه المنزلة مذكورة في الآية نفسها بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والواجب هو الاعتراف بالواقع الفعلي الذي خلق الله عليه الرجل والمرأة وبالنصوص المؤكدة لذلك ومهما أعطي من معنى تقوله تعالى الرجال قوامون بأنها رئاسة أو غيرها فإن المرأة لا تمنع منها إلا في الولاية العامة وبشرط أن تكون محافظة على جميع الآداب الشرعية عند خروجها لأي عمل من الأعمال حفاظا عليها وعلى غيرها مما لا يمكن تجاهله والرئاسة في الأعمال الأخرى مدارها على الكفاية والخبرة والأمانة التي لحظها سيدنا يوسف في قوله قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وأشارت بها بنت شعيب عليه لاستئجار موسى إن خير من استأجرت القوي الأمين لم يكن هناك في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة كانت رئيسة على جماعة من الرجال والنصوص في شرط الكفاءة في مزاولة أي عمل كثيرة يستوي في ذلك الرجل والمرأة وفي الحديث إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قيل وكيف اضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة رواه البخاري والله أعلم